اما بعد نواصل ان شاء الله سبحانه وتعالى هذه المدافع في بعض ادوار كتاب التوحيد الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمه واسعه ونحن ندرس الان كتاب العلامة الجليل محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد يأتينا خبرات الشيخ العلماء شيخي مشايخنا الأستاذ الكبير والسلفي الشهير الشيخ العلامه محمد ابن عبد الوهاب ابن مرجل قلبنا رحمه الله ورحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وغفر له ورفع درجاته بعديين لا شك أن فقد العلماء الرباميين أهل الشمة والأثر كلمة عظيمة بالإسلام، وذعاب العلماء دون أن يأخذ عنهم الناس العلم هو السبيل إلى رفع هذا العلم، كما ثبت في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس. وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم أو إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم في رواية فافتوا برأيهم فظلوا وأظلوا فذهاب العلماء أفول انجم داعي إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهي مصيبة عظيمة وأعلام الطائفة المنصورة ورجالها والدعاه إلى منهجها الحق الذي هي عليه لا شك أن فقدهم يحدث نقصا عظيما وخللا كبيرا وهو حزن عظيم يورث حزنا عظيما ومن هؤلاء هذا الشيخ العالم الجليل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن مرزوق البنا تتلمذ على كبار العلماء وتتلمذ عليه كبار أساتذتنا ومشايخنا وعلمائنا داعية إلى التوحيد والمنهج النقي عاصر الأئمة كالإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس القضاء في وقته والإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز زامله وكانت بينهما من العلاقة الحميمة والمودة والإخاء والمحبة في الله ما يكون بين أهل العلم وحملته إمام العلامه محمد ناصر الدين الألباني كان بينهما من المواصلات والمشاركة في الجامعة الإسلامية ثم تبادل اللقاءات وإهداء المصنفات الشيء الكثير وهو كذلك كان يربي كثيرا من مشائخ ناوي ويخرج بهم إلى دول شتى للدعوة إلى الله عز وجل كما خرج بالشيخ العلا محمد أمان والشيخ العلامه ربيع بن هادي وغيرهم وغيرهم ما الى إلى الله إلى السودان وله رحمه الله رحمة واسعة عزوف عن التصانيف كان في آخر حياته مقبلا اقبالا كليا على التعليم على العبادة عفواً كان مقبلا إقبالاً كلياً على العبادة من الصيام قراءة القرآن والحفظ على الصلاة في الحرم ولا أعرف عالماً سلفياً طالب علم صاحب سنة إلا وهو يعرف الشيخ الله محمد بن عبد الوهاب البنا ويعرف تواضعه وأدبه الرفيع وحقوقه الحسن وصلابته في السنة ودفاعه عن الحق وأهله رحمه الله وقد كانت الميدل زميلا كذلك للشيخ محمد حامد الفقي في أنصار السنة في مصر وله مواقف ينصر فيها الحق وأهل الحق اسال الله أن يجعلها في موازين حسناته ويثقل بها موازينه وليس بخاف عن الاخوه إن شاء الله الحاجة إلى العلماء وفضلهم وفضل العلماء وما يقومون به وهم أنجم وسرج لهذه الأمة ومن أراد أن يعرف فضل العلم والعلماء فليقرأ المصنفات التي جمعت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في فضل العلماء حدثت شتا كثيرة فكان رحمه الله تعالى له المواقف السلفية النيرها المشرفة في نشره الحق لا يحابي قريبا ولا تلميذا ولا صديقا ولا حميما في نصرة السنة والذي عرفناه عنه وعرفه عنه مشايخنا أن الحق والسنة أحب إليه من كل أحد أشأل الله أن يشمله بعفوه أحسن الله عز أهل الشنة كلهم في فقد هذا العالم الجليل وهو رحمه الله كما هو معروف من مصر وتحصل على الجنسية في هذه البلاد التي قدرته وقدرت قدرت علمه كما أعطت العلامة عبد الرزاق عريفي أعطت العلامة محمد عبد الله الجنسية وذلك في عهد الملك فيصل يوم كان ولي عهد كان الأمير فيصل ولي عهد منح الجنسية الشيخ محمد عبد الوهاب تقريبا ولا يزال مدرسا ومعلما ودرس في المعهد العلمي في الرياض أيام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله فهو بقية من العلماء الاكابر وبقي من علماء السلف ممن عاصر أولئك الجبال وجالسهم وزاملهم وتباحث معهم في علومهم فأفاد واستفاد رحمه الله فنسأل الله ان يشمله بعفوه وأن يغفر له وأن يجبر المصاب وأن يخلف الأمة في خيرا ولأهل السنة في خيرا Yeah.